إِنَّ بَكَيَ عَلِمَ أَنَّكَ تَقُومُ أَذَانَ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَقَائِمٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتوون من فضل الله الشباب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 وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُبّن فَأَنذِر وَرَبّكَ فَكَبِّر وَصِيَابَكَ فَطْئِر وَوَجْزَ فَجُر وَلَكَمْ دُنُسْتَ كَثِيرٌ وَلِيَ رَبُّكَ فَانصَبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَا عَلَ الْكَافِرِينَ نَجْعَلُهُمْ يَيْأِسِينَ دَاعِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا وَبَنِينَ شُهُودا وَمَن اَتَتْهُ تَمْهِيدَا ثُمَّ يطْمَعُ أَن أَُذِيَ ألا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا